بسم الله الرحمن الرحيم كافتا يا عين صال ذكر رحمه ربك عبده زكريا انادى ربه نداءا خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعاء شَبْيَاءَ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ عَقُّوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلامٌ في عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هيّن وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعل لي آية قال آي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 واذكر في الكتاب مريم اذ تنبذت من اهلها مكانا شرطيا فاتخذت من دورهم حجابا فارسلنا اليها روحا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تتقيا قال انما انا رسول ربك لا اهب لك غلاما زكيا قالت ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا ورحمه منا نرم مقضيه فحملت فانتبدت بمكانا قصيه فاجاء اهل المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِّيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ رَأْسَ سُوءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا سَأَشَارُ إِلَيْهِ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 وَمَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نُرْسِلُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا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 يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب ان تعن الهتي يا ابراهيم يا ابراهيم الا لم تنته لارجمنك واهجرني مليا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 شقييا فلما اعتذرهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صليقا عليا وَالْكُرُسِ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَلَأَدَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَا لَهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا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 الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم من ذرية ادم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسراءيل ومن من هدينا وجت بيننا وَمِمَّ نَهْدِينَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا تَصَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَطَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ رَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا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 سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُذُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرُسُّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا صَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَغْفِرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا شَيءٌ إِذَا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا وَتَخِرُّ الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود فانما يسرناه برسالك لتبشر بهم المتقين وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا